لا تذق الله من جنحه السوء من القول إ ل ا منذنب وكان الله سميعا علما ان تبدوا خيرا أ و تخفوا او, أو تعفوا عن سوء ف إ ن الله كان عفوا ا ل ذ ي ن يكفرون بالله ورسله ويريدون, ويريدون ان نفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ب ب ع ض ونكفر ب ب ع ر ويريدون, ويريدون أ ن ي ت ش ل ل و ا بين ذلك سبيلا أ و ل ئ ك هم الكافرون حقا و ا ف ت د ن ا للكافرين على ذنبه من الذين آ م ن و ا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أ ح د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 فقد كان موسى اكبر من ذلك فقالوا اريد الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العبلا م بعد ما جاءتهم ثم اتخذوا العيد لهم بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فانطلوا الطور ب م ي ث ا خ ر وقلنا له ادخلوا الباب سجدا وقلنا له م لا تعدوا في ا ل س ب ق و أ خ ذ ن ا م ه م م ي ث ا ق ا و ل ي ظ ا فبما نقضي فبما ن ق ض ي ن ي ساقهم وكفرهم ب آ ي ا ت الله وقتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق وقولهم قلوبنا هلك بل ق ل ع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا وبكفرهم وقولهم على موئل م ك ت ا ن ا عظيما وقوله م ن ا قتلنا المسيح ع ي س ل بن مويا رسول الله وما قتلوه وما ط ل ب و ا ولا في الثب هلوم و إ ن الذين اختلفوا في لفي شك منه ما لهم به من علم إ ل ا اتباع ا ل ظ ن و وما ق ت ل و ا ي ص ي ن ا بل رفعه و ك الله ن ا ع ز ز ي اليه حكيما ا ضرب وكان الله عزيزا حسيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فنذر من, من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات احلت عليهم أ لهم أ ر م ن ا عليهم طيبات أ ح ل ت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا و أ خ ض ي ه م الربا و ق د و ه م و أ ك ل ه م أ م و ا ل الناس بالباطل و أ ع ت د ن ا ل ل ب ا ف ر ي ن منهم عددا أ ل ي م ا لكن الرافقون في العلم منهم والمؤمنون, والمؤمنون يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك و ا ل م ق ي م ن ا ل ص ل ا ة والمؤتون ا ل ز ك ا ة والمؤمنون بالله واليوم إنا أخينا إليك <سؤال> <سؤال> موسوعه أخينا إلى من نبينا النابلسي <سؤال> إ ى للعلوم الاسلاميه <سؤال> وقصفناهم عليك من قبل ورتلا لم نقصفهم عليك وكلم الله موسى ت ك ل ي م ا رتلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أ ن ز ل إ ل ي ك أ ن ز ل ه ب ع ي ن ه و ا ل م ل ا ئ ك ة يشهدون وكفى بالله شهيدا إ ن الذين كفروا و ق د و ا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا ب ع ي د ا ل ذ يا ن ك ف ر و ايها الذين امنوا ل ه اتقوا الله ي وقالوا ان الله يحب الجنه ح ق من ربكم يا أ ي ه ا الناس قد جاءكم ر س و ل بالحق من ربكم ف آ م ن و ا خيرا لكم وان ت ك ب و ا ف إ ن لله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله علما حكيما يا اهل الكتاب لا تضلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق إ ن م ا الذي م تعيش بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله و ر س و ل ي ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم إ ن م ا الله اله واحد بحانه أن ي ك ومن ن له ولد له ا يستنكف المسيح يكون أن عن ب د ا ويالملائكة ومن يستنكف عبادته ويستكبر فسيحسوهم اليه جميعا فاما الذين آ م ن و ا وعملوا ل ص ا ل ح ا ت فيوفي ه قدرهم ويزيدوهم من فضله واما الذين ا س ت ن ك ب ر و ا واستكبروا ف ي ع ز ب و ه م عذابا اليم ولا يجدون لهم من دون الله وليا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 فسيدخلهم في رحمه منه وفضله ويزيهم إ ل ي ه صراطا مستقيما يستبتونك قل الله يفتيكم في الكلام ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فنهايتهما ترون وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ف إ ن كانت اثنتين فلو مسؤل ا ل س ا ن م ما ت ب ق و إ ن كانوا إ خ و ه رجالا ونساء فللذكر مثل حرف ا ل ا ن ث يبين الله لكم ان ت غ ل و ا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ و ف و ا بالعقود أ ق ل ت لكم بينه م ة أ أن ت ت ع د و س و ت ع ا و ه النابلسي ولا للعلوم ا الاسلاميه و وما أ ه ل لغير الله به و ا ل م ن خ ل ق ة و ا ل م و ق و ز ة و ا ل م ت ر د ي ة و ا ل ن ص ي ح ة وما أ س ر و ا ت ل م ا ذكيتم أ ل س ر و الا ما ذ ك ي ت م وما ذبح على النصب و أ ن ت س ت ق ف م و ا ب ا ل أ ج ل ا ل ذلكم فسقى اليوم يا س ا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ك م ل ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فمن اضطر في نقمقه غير متجانس لاثم فان الله غفور م ح ي م يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح م ل ك ر ي م ي ن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 و اسم ق ن الله المعصوم ؤ ن ا ل ق ن ا ت من ا ل ذ ي ن أ ج ز و الثاني ا ك ب ا ومن يكفر بالايمان فقد حرقان وهو في الاخره ي يا أ ا الذين آ من و ا إذا إ قمتم ل ى ا ل س ر ي ن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 فانتقوا بوجودكم واليكم منه ما يريد الله ليجعل واذكروا نعمت الله عليكم ومن ساقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعها اطعنا واتقوا الله واتقوا الله ان الله خبير بما تؤمنون وعد الله الذين آ م ن و ا واعملوا ف ل ص ا ل ح ا ت لهم مغفره واجر أ عظيم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ه ا فكف ايديهم ع ن ي ك م واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني ا س ر ا ئ ي وقال الله ا ن م ا ك م لئن أ ق م ت م ا ل ص ل ا ة واتيتم ا ل ز ك ا ة وامنتم برتلي وعذرتموهم و أ ق ر ض ت م الله ف ر ض ا حسنا لاكفرن مني س ولنبلونكم س ي ن ا ت ك م ولادخلنكم جنات تدين تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظن سواء السلف ف م ن ق ض الا ل عناهم واجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوح ف ل ض م ما ذ ف ك ر به ولا تزال ت ض ط ل على صاحبه Well, I'm...、Well, well. ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور باذنه ويهديه الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ب ا ل ن مريم لا يهلك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ب م ن ارينا وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يقرب ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت ا ي ه و د ا ل ن ص ا ر ى نحن أ ب ن ا ء الله و أ ح ب ا ؤ ه بل انتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللايت السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما يا أ ه ل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم عافت ل رسل من الرسل ان تقولوا, أن تقولوا ماذا انا من بشير ولا ن ب ي ر الله على كل شيء قدير وقد قال المسالقون يا قوم اتقوا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم أ امان وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالم يا الأرض المفددة التي قول ولا كل ترتبوا ر كتب واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إ ذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا, وجالكم ملوكا لا لن نؤك أحدا من يا قوم ق ل و الأرض ا قد درت النتيكه الاموال أدباركم ف ت قومه ل قومه يا موسى النفيس أن ندخلها منها فإن منها فإن دافلون يفردوا فتى قال رجل ان الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم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 فاذهب أ ن ت وربك ف ق ا ت ل إ ن ا هنا ق ا ب ل و ن قال رب إ ن ي ن ا املك إ ل ا نفسي و أ خ ي فاطرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن سنه يفيعون في الارض فلا تاس على القوم الفاشقين واتل عليهم نبا بنا ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولو تقبل من ا ل آ خ ر فاتقوا ب ل ا من احدهما ولمن تقبل من الاخر قال فاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بشط الي يدك لتقتلني ما انا بشط يدي إ ل ي ك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تكون ب إ ث م ي و إ ث م ك فتكون من أ ف ق ا ب النار وذلك جاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أ خ ي فقتله ف أ ص ب ح من الخاسرين فبعد الله راى م يبحث في ا ل أ ر ض نوريه كيف يواري سوءه اخي قال يا ويلتى اعددت أ ن أ ك و ن مثل ه ا المراد ف أ و ا ر ي سوءه اخي ف أ ص ب ح من ا ل ن ا د ي ن من أ ج ل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ه من قتل نفسا بغير نفس أ ن ه من قتل نفسا بغير نفس أ و فساد في ا ل أ ر ض فكانما قتل الناس جميعا ومن أ ح ي ا ن ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا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 أ ا ت ل و ا او تقلبوا أ و تقطع عليهم وارضوا من خلاف او انفوا من الارض ذلك لهم حزن في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ه عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا أ ن و ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله و ب ت و و ا إ ل ي ه ا ل و س ي ل ة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إ ن الذين ك ب ر و ا لو أ ن لهم ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثلهم ع ه ل ي ف ت ر و ا به من عذاب يوم ا ل ق ي ا م ة م ا تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون أ ن يخرجوا من النار و م ا هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم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 يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أ ي ه ا الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر من الذين قالوا آ م ن ا ب أ ف و ا ه ه م و ل ن تؤمن قلوبهم قالوا والذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحدثون الكذب من بعد مواضع يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا ف ا ع ذ د و ه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا جزيو ولو في ا ل آ خ ر ه عذاب عظيم سماعون ل ل ك ذ ب أ اكثالون للسحر س م ع و ن للكذب اكانون للشعر ف إ ن جاءوك ا ف ق بينهم أ و أ ع ر ض عنهم و ل ن ت غ ر ض عنهم فلن يضروك شيئا و إ ن حكمت فك بينهم بالقسط إ ن الله يحب المقسطين وكيف ي ؤ ك م و ن ك وعنده التوراه فيها حضن الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك من المؤمنين انا انزلنا التوراه فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أ س ل م و ا للذين هادوا والربانيون و ا ل أ ح ب ا ء و س ت ح ف ظ و ا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس والصوم ولا تشتروا بايات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليه فيها ان النفس للنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح تخاص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 وقفينا على آ ث ا ه بعيسى بن عميا مصدقا لما بين يديه من ا ل ت و ر ا ة واتيناه ا من ل إ ن ج ي ل فيه هدى وموعظه ر ومصدقا للمتقين وليحكم اهل ا ل إ ن ج ي ل بما أ ن ز ل الله فيه ومن لم يحف ك بما انزل الله فبادئك هم الفاسقون وانزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق مصدقا بما بين يدي من الكتاب ومهيمن عليه فحف بينهم بما انزل الله ولا ت ب خ ل و شجعه ومن هذا ولو ج ا ء الله نجعلكم امه و ا ق د ه ولكن ليبلغكم فيما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات إ ل ى الله و ر ج ع ك م جميعا فينبئكم بما كنتم فيه ت ف ت ل ق و ن وانعتم بينهم بما انزل الله لا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يمشي يوم ببعض ذنوبه وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون موسوعه النابلسي ن للعلوم ب ه مرض الاسلاميه ق و و ل ن ن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 والله واسع عليم إ ن م ا وليكم الله, ورسول والذين والذين وهم ومن يتونى الله ورسوله والذين آ م ن و ا الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ر ا ك ع و ن ومن يتول الله ورسوله والذين آ م ن و ا ف إ ن حب الله هم ا ل غ ا ل ب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا من الذي ن أ اوتوا كتابا من قبلكم والكفار اولياء وَاتَّقُوا اللَّهُمْ كُنْ و َ إ ِ ذ َ ا ناديتم الى َ ا ل ص َّ ل َ ا ة ِ ا ت َّ خ ُ و ا عدوا ونعم ََ ذلك ََِ ب أ َ ن َّ ه ُ م ْ قوم َ لا َ يصلون قل ُْ يا َ أ ا ه َ الكتاب ا َْ هل َ تنقمون َْ منا َ الا َّ أ َ ن ْ م َ نلتم َّ ا ا ب ِ ل َّ ه َ ا أ انزل َِْ اليها َْ وما ََ أ انزل َِْ من ِ قبل َْ وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أ ن ز ل من قبل و أ ن أ ك ث ر ه م فاسقون قل يا ذا الكتاب هل تنقمون منا إ ل ا أ ن آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا م ن ق ب ل و أ ن أ ك ا ر ي ا ء ان يكون هناك اشياء ب ن يكون ه ن ش ي يجب ان يكون ك ا ش ي ب ان ي ك و ك ا ش ي ب ة ع ن د ا ل ل ش ي ن ي ك ن ه م ا ل اشياء يجب ان ي ه و ن ه ا ج ب ان ي ن ه ا ك ا ش ي ا و ا ك ا ج ب ان ن هناك ا ش ي ا و هناك ا ن و ن ا ك ا ش ب د ا ك ق ا ء ب و ن ه و ل ا ا ل ل ه أ ع ل م بما كانوا ي ف ك ن و ن وترى كثيرا منهم شارعون في ا ل إ ث م والعضوان و أ ك ل ه م ا ل ش ر ل ب س ما كانوا يعملون لولا ي ن ا ه م الربانيون و ا ل أ خ ب ا ر عن قولهم ا ل إ ث م و أ ك ل ه م ا ل ش ر ل ب س ما كانوا يصنعون وقالت اليهود نبي الله م ب ل و ل ه غلت أ ي د ي ه م ويؤم ن بما قالوا بل يداهم بسوطه ينفق كيف يشاء وليزيدنك في الرمن والله ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا و َ أ َ ل ْ ق َ ي ْ ن َ ا ب ي ن َ و ْ م ا ل ْ ع َ ذ َ ا و ََ والباطاء ََِْ ل َ ى يوم َِْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ كلما ََُّ أ َ و ْ ق د ُ و ا نارا بالحرب َْْ اطفاها الله ُ ويدعون ََََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فسادا ًََ والله ََُّ لا َ يحب ُُِّ المفسدين ِِْ ان اهل الكتاب آ م ن و ا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولارسلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما أ ن ز ل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقترده وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بلغ ما انزل إ ل ي ك من ربك و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إ ن الله لا ينزل ي ا قوم الكافرين قل يا أ ه ل الكتاب لديكم على شيء حتى تقيموا الثمرات والانزيل وما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم و ل ي ج ي د ن كثيرا منهما إليك وكفر فلا ت أ ت ع ل ا ل قوم الكافرين إن الذين آ م ن و ا و الذين آ د و ا صادقون من امن بالله واليوم الاخر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ع م ل ص ا ل ح ا لا خ و ف ع ل ي ه م و ل النابلسي هم يحظون ق ق د د من ق إ ر ا ئ ل و أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م ر س ل ا ك ل م ا و ح ت و ان أ لا تكون فتنه فاموا و ص م و ا ثم ه الله عليهم ث ن ع م و ص م و ا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ونقوى لقد ن للظالمين من ا وما أنصار كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد و إ ن لن ينتهوا عما يقولون ليمسنا الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرون والله غ هو ر ل ر ح ي م ما المسيح ابن مريم إ ل ا رسول قد صلت من قبله الرسل وامه ص ذ ي ق <متصفيق> ة ك م ا ي أ ك ل ا ن الطعام انظر كيف نبين ل ه ا ل آ ي ا ت ثم انظر أ ن ا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا ت غ ل و ا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ظ ل و ا منقرا و أ ظ ل و ا كثيرا و ظ ل و ا عنسما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 و ا لبئس ل الذين و م ما قدمت لهم انفسهم ان سكت الله عليهم و ا ل عذاب هم خالدون ولو كانوا أ ؤ م ن و ن بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولا تخذوا لتجدن أ ش د الناس عداوه للذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ك و ا ولتجدن أ ق ر ب ه م موده للذين قالوا إ ن ا نصارا ذلك ل أ ن منهم قسيسين ومهبانه و أ ن ه م لا ي ش ر و ن